وذكر أخاه إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إن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 وأبلغكم ما أرسلت به غ أراكم قوما تجهلون ا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 إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكنناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا, أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحق بهم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَعُلَى نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَا بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَإِذْ صَرَفْنَا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أوصتُ فلما قضي واللوا إلى قومهم مذرين قالوا يا قومنا إن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 كُمُ يُجِركُم وَيُجِركُم مِّن عَذَابٍ أَلِيم وَمَن لَّا يُجِب دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَا ء فِي ضلال مبين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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنْ بِقَادِرٍ عَلَى أَيْنِ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 فروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب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 فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ الله أكبر أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكْ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نستعين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 فشد الوثاق فإما منا بعد وإما فداق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 نَتَعْرَفَهَا لَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَصُرُّ اللَّهَ يَصُرُّكُمْ نصرهن ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتعس لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله ذلك بان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 ويعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى وكأي هي أشد قوة من قريتك من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم فمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء واتبعوا أهواءهم مثل الجنة مثال الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفا ولهم فيها من كل ثمرا ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعا